118. فما تنفعهم شفاعة الشافعين 119. فما لهم عن التذكرة معرضين 110. كأنهم حمر مستنفرة 111. فرت من قسورة بل يريد كل امرئ 117. ومنهم أن يؤتى صحفا منشرة 118. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا شاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس الاوامه 111. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 112. بلى قادرين على أن نسوي بنانه 113. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة 111. فإذا برق البصر 112. وخسف القمر 113. وجمع الشمس والقمر 114. يقول الإنسان يومئذ أين المفر 115. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر 117. بَأُ <تبقوا> الْإِنسَانُ يَوْمَ إِذْ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِّرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَرَ بِهِ